وَذينَ لَِّذينَ يقتَلونَ بِأَهُمظمذ يقتَ لذهُ غم وَإِ الله على نَصهِم لَ قَديل وَإِن اللهعَ نصهِم لَ قَيد غير حس إلا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 يَوْمَ ذِي الْوُقُوفَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ كَثِيرًا وَلَئِنْ صُرَّنَا اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَئِنْ صُرَّنَا اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ الَّذِينَ إِذَا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ولله عاقبة, ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود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 فكيف كان نكير فكيف كان نكير فكئ من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي قاويه على عروشها فكئ من قريه اهلكناها وهي ظالمه هي قاوية على عروشها فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وفصر مشيد هي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أفمن يكيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور تعمى